غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 شياطين اللس والجن يوحين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فدرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا خيره وليرضو وليرضو وليقتالفوا ماهم وقاتلفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الْكِتَابَ الكتاب يعلمون, يعلمون أَنَّهُ موزل من ربك بالحق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 إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَ اطْطُرِلْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ نِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى اولياء ليجادلوكم وإن قعتموهم إنكم لمشركون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 وكذلك جعلنا في كل قرية نكابل مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية وصلى الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله ان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 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ خَصَّلْنَ لَآيَاتِ الْأَوْمِ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عند ربهم وهو وليهم بما كانوا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم نحشرهم جميعا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 يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل, من ألم ياتكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم اياتي وينذرونكم ويو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 أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها, وأهلها غافلون ولكل درجات مما أملون وما ربك بغافل أم يحملون يعملون وربك الغني ذو الرحمة شىء يذهبكم اي يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما اوشاكم من ذريه قوم فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون اللهم الحمد لله رب العالمين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 صُن حِجْرٌ لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزخمهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام وأن لا يذكرون اسم الله عليها افتلاء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بقون هذه لنآم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الله قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وصلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع, والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها, متشابها وغير متشابه كُلُوا من ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ومن آمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن الماز اثنين قولا الذكرين حرم املوثين اما اشتملت عليه ارحام الوثين نبئوني بعلم كنتم صادقين ومن البلثنين ومن البقر البقرثنين أولا الذكرين حرم أم لوثين أما اشتملت عليه أرحام لوثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن اظنم ممن افترى على الله كذبا فما نظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه محرما على طاعمي يطعمه إلا ان يكون ميتا إلا أي يكون ميتا لحم خنزير فانه فإن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 إلا ما حمل الظهور هما أو الحواي أو ما اختلق بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وَلَا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 فلو شاء لهديكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أَنَّ الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله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 لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالحصط لا نكلف نفسا إلا وسعها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 فاتبعوه ولا تتبع الصب لفَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وصاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ حسن وتفصيل لجُل شيء وهو داء وهو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب مبارك واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافرين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا, لكنا أهدا منهم فقد جاء أكون بينتم من ربكم وهدو ورحمة فمن أضل من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون آياتنا سوء العذاب بما كانوا بما كانوا يصدفون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين سبح اسم ربك الذي خلق فسوام والذي قدر فهدام والذي أخرج المرآم فجعله أناحوا سنغرقك فلا تنصان إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر النفعة الذكبى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 في إبراهيم وموسى الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون لكم دينكم وليدين الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفعا حد